اسرا الى ما حرم اسرا الى على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين كما افترى على الله كذبا من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دَخَلَهُ كان آمنا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 وكيف تكفرون وان تنزل عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم الله الله اكمل سمع الله لنا الحميدة ربنا ولكن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ إل كنتم اعداء فالنف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتوا بنعمته اخوانا وكنتم على شَفَا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 সেমেয়াল্ল হুমিমান হামিদা ও السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه السلام عليكم الله الله <سؤال> <سؤال> الله اكبر, الله أكبر. <سؤال>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 সকল হাজিদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারক আমরা অনেক গুণের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর জেনে কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুনা বেঁচে থাকতে চান কবিরাগুনা থেকে তাহলে যোগ দিন আমার সাথে বাংলায় দেখুন বড় পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলা نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا Allah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 اِلتَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا مِن عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أَوْ يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا أكبر وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين وسارعوا إلى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 ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا Oh.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 divorce, solution or problem, heaven or hell. Uh, there is a you choose beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice.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 আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আলি ওয়াশাল্লামের সন্ন্যতে উদ্ভাসিত পদ পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন ইস বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শু সন্না समग्र जीवन के सफल और सुंदर करोन सोन्नाथर वस्तवायन देख से सोन्ना मंगलवार रे आठटाय पुनः सम्प्रचार सकाल सारे